فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسين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 وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج Selekcyjnie mówiąc, w tym momencie, نذير؟ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أن في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير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 سروا طولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه, وكلوا من رزقه واليه النشور امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تموت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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطير فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرحمن إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أذداء أمن يمشي, أم يمشي سويا على صراط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 وتنسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أَوْ رحمنا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 PUL ارايتم ان اصبح ما